Book 2 ku. Sitte tunu arbaun. Stava arbaun. Disko teegis. Vii salati disku. Viif salat el disko. Kas see koht siin on vaba. هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ قصما وين هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ هل تسمح لي ان اجلس بكل سرور بكل سرور Kuidas teile كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Veidi valju. لكن الفرقه تعزف جيدا جدا. لكن الفرقه تعزف جيد جدا. Kas te käite tihti siin? Hälta tiimi raran ila huna? Hälta miraran ila Ei, Hei, see on esimene kord. Lä, hädi, hiel maratul ula. La, hädi hihiya, el mral uula. Ma ei ole kunagi siin käinud. Lam akun huna min kabel abadan. Lam äkun hina min qabl abadan. Kas te tantsite? Hal turidu antarkus? An tarqus? Hal võib olla. Mumkin lahiqan. Mumkin lahiqan. Ma ei oska eriti hästi tantsida. La astati'u an لا أستطيع أن أرق جيدا سي وقع حتنا هذا سهل جدا هذا سهل جدا منيت لة أنا أريك أنا أريك هي بر من تاين لا في المرة القادمة لا؟ الأفضل في مرة أخرى تتكك هل تنتظر أحد؟ هل تنتظر أحد يح عند ص نعم انتظر صديقي نعم انتظر صديق سألتلبك هو يأتي هناك؟ بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف